صراطك المستقيم لا اقعدا لهم صراطك المستقيم صراطك المستقيم قالت بما اغويتني لا اقعدا لهم صراطك المستقيم لهم صراطك المستقيم قالت بما اغويتني لا اقعدا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 لمن تبعك منهم لأم لا أن جهنم منكم أجمعين لأم أجمعين منكم أجمعين لمن تبعك منهم لأم لا جهنم منكم أجمعين أن جهنم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 وَآذَنَا ذُسْكُنًا تَوَزُجُكَ الْجَنَّةُ فكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا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 فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُ مَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 وأقل لكما إن الشيطان لكما عجو مبين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عجو مبين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما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 وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا أِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ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 ولكمو في الأرض مستقر ومتع إلى حين فِيهَا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وارسأتكم وريشة ولباس ولباس التقوى, ولباس التقوى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 أَذَمَّ قَدْ نَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسِ يُوَانِ سُؤَآتِكُمْ وَلِشَوْلِ بَاسَ التَّقَوَّى يُوَانِ سُؤَآتِكُمْ وَلِشَوْلِ بَاسَ التَّقَوَّى يَا بَنِي آه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 إنه يراكمه وقبيله مِنْ حيث لا تَرَوْنَهُمْ لهم إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترون لهم إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترون لهم هو لا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 قالوا وجدنا علينا آباءنا والله أمرنا بها قالوا وجدنا علينا آباءنا والله أمرنا بها آباءنا آباء الله أمرنا بها <كل> إن الله <لا> <بالفحشى>. <discourse> <الفحشى> قل إن الله لا يأمر بالفحشة <كل> الفحشة قل إن الله لا يأمر بالفحشة قل <كل> إن الله لا يأمر بالفحشة قل إن الله لا يأمر بالفحشة اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ, أمر ربي بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وأقيموا ودعوهم مخلصين له الدين ودعوهم مخلصين له الدين كما بداكم تعودون كما بداكم تعودون فريقا هذا وتريقا حق عليهم الضلاله حق عليهم الضلاله عليهم الضلاله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 خذو زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا خذو زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة, فإذا جاء, لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة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 إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَتِينَكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِ فَمَن اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلئك أصحاب النار أند عن هؤلئك أصحاب النار أند عن النار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 حتى إِذَا جاءتهم رُسُلناَا يتوفونهم قالوا مَا كنتم تُم من مِنْ الله الل حتىََّ إِذَا جَأَْهُم ُسُل نَا يَيتَوثَّوونَهُمْ طَاالوا قالواأَينَ مَا كُْ تُمْ مِنْ دُونِ الله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 كافرين وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين كافرين انفسهم انهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار النار في أم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال تولاهم لأخراهم فَمَا كان لكم علينا من سضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال تولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من سضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال تولاهم قولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت قولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب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 لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى ينجل الجبل في ثمن الخياط لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى ينجل الجبل في ثمن الخياط لا يفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى ينجل الجبل في سنم الخياط لا يفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى ينجل الجبل في سنم الخياط لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إن الذين كذبوا واستكبروا عنها لا تفتح لهم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 لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين امنوا والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه الجنه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 تجري من تحتهم الأنهاض، تجري من تحتهم الأنهاض، من تحتهم الأنهاض، من تحتهم الأنهاض. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله.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 تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 اعراف رجال يعرفونهم بسمائهم رجالا يعرفونهم بسمائهم اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم ونادي اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم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 أن افض علينا من الماء او مما رزقكم الله أن افض علينا من الماء او مما رزقكم الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء أَوْ مما رزقكم الله. أصحاب النار أصحاب الجنة أَنْ أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين <salvation> على الكافرين قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الكافرين قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الكافرين الذين اتقذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا, الدنيا الذين اتقذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا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 بآياتنا يجحدون فاليوم ننساهم كما نسولق ايومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون فاليوم ننساهم كما نسولق ايومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون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 أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, غيره ما لكم من إله غيره إله غيره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 أن, ذكر من ربكم على رجل منكم أو أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو عجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 واغرقنا الذين كذبوا باياتنا باياتنا باياتنا باياتنا, بآياتنا انهم كانوا قوما عميا انهم كانوا قوما عميا والى عاد اخاهم هودا اخاهم هودا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 على رجل منكم لينذركم أو أَن أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم أو عجبتم أن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 إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وزيدكم في الخلق بسطة قوم نوح وزيدكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون فذكروا آل الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون فذكروا الله لعلكم تفلحون آل الله آلاء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 قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين فاتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين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 آية فذروها تأكل في أرض الله في أرض الله في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فياخذكم عذاب أليم، فيأخذكم عذاب أليم، فيأخذكم عذاب أليم، ولا تمسوها بصوت، فَيَأْخُذَكُم عذاب أليم، فيأخذكم عذاب أليم، عذاب أليم. واذكروا اذ جاناكم هرفا من بعد عاد وبوائكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا, بيوتا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 من بعد عاد فِي في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين آلَ آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين بذكروا آل الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين في الأرض مفسدين آلاء الله آلاء الله ولا تعثوا في لوض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه لمن آمن منهم أتعلمون أن صَالِحًا مرسل من ربه لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه لمن آمن منهم أن صالح مرسل من ربه لمن آمن لمن آمن منهم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 ما سَبَقَكُم بِهَا من أحد من العالمين إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم ولا الرجال شهوة من دون النساء. لتاتون الرجال شهوة من دون النساء لتاتون الرجال شهوة من دون النساء هل أنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء أم نساء. لاتأتون الرجال مِنْ من دون النساء، أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين مؤمنين خير لكم ان كنتم مؤمنين خير لكم ان كنتم مؤمنين ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين مؤمنين خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من امن به ودرغونها عوجا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 واذكروا اذ كنتم قليلا فكثرتم كنتم قليلا فكثركم واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين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 آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا تصبروا تصبروا حتى يحكم الله بيننا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا تصبروا حتى يحكم الله بيننا منكم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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج جنك يا شعيب لنخرج يا شعيب والذين آمنوا معك من قوتنا أول تعود النفيم اللتنا من قوتنا أول تعود النفيم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 فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ كَافِرِينَ كَافِرِينَ, كافرين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 إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلَّا عَلَّوْنَ يَضْرَعُونَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ والضراء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 اَفَاَامِنَ أَهْلُ الْقُرَى اَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَنْ يَأْتِيَهُمُ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَنْ يَأْتِيَهُمُ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أفأمن أهل القرآن أي يأتيهم بسنا بياته وهم نائمون أي يأتيهم بسنا بياته وهم نائمون أفأمن أهل القرآن أي يأتيهم بسنا بياته وهم نائمون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 أَيَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُم يَلْعَبُونَ أَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُم يَلْعَبُونَ أَوَ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا وَهُم يَلْعَبُونَ أَوَ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أي يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُم يَلْعَبُونَ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 من بعد أهلها ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم أولم يهدر الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وصبناهم بذنوبهم أولم يهدر الذين يرثونا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 أنباهها أنباهها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 ولقد جئتهم رسولهم بالبينات فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا مِنْ قبل ولقد جئتهم رُسُلُهُم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الكافرين الكافرين وما وجدنا لاكثرهم من عهد لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين اكثرهم لفاسقين وان وجدنا اكثرهم لفاسقين اكثرهم لفاسقين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 موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها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 حقيقا على ان لا على الله الا الحق على ان لا على الله الا الحق حقيقا ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم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 عصاه فإذا هي تعبان مبين، فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين، فألقى عصاه فإذا هي تعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناذرين، هي بيضاء قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لا عليم لا ساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم من ارضكم يريد ان يخرجكم من ارضكم يريد ان يخرجكم من ارضكم من ارضكم فماذا تأمرون فماذا تامرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه وَأَخَاهُ وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه في المدائن حاشرين. أرجه وَأَخَاهُ وأرسل في المدائن حاشرين. أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.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 أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين آإن لنا لأجرا إن كنا الغالبين آإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين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 قالوا يا موسى اما أَن تلقي واما وان ما ان نكون نحن الملقين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين أن نكون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 إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك إلى موسى أن ألقي إلى موسى أن ألقي أن ألقي عصاك فإذ هي تَلَقَّتْ ما يأتون ما يأتون تَلَقَّتْ ما يأتون فإذ هي تَلَقَّتْ ما يأتون فوقع الحَتُّ وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فهُلِبُوا هنالك وانقلبوا صاغرين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 وَيذا رَكَ وَآِهَ تَك لُفْسِدوا فيِي الأبْضِ وَيَذاَا رَركَ وَآالِه تَك وَقَالَ الْمَلَ مِ قَوْم فرعون أتذر موسي وقومه ليفسدوا فِي الذَعونَ أَتَذَو موسِ وََوْمَهُ لُفْسِدُ فيِي أأَبْضِ وَيَذاَ رَركَ وَهالِهَ تَك وَآالِه تَك لُفْسِدُ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 والعاقبة للمتقين قالوا آذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا آذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا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 أي يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فياوضر كيف تعملون؟ قال عسى ربكم أي يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فياوضر كيف تعملون؟ أي يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فياوضر كيف تعملون؟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 وَإِنْ تُصِبْهُمُ السَّجَّةُ يَطْقِرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وقالوا مهما تَاتِنَا به مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا مَهْمَا تَاتِنَا بِهِ مِنْ لتسحرنا بِهَا فَمَا نَحْنُ لك وقالوا مهما تاتنا, مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تتنا به من آية بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات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 تمت كلمة ربك الحسنة على بني إسرائيل بما صبروا على بَنِي بني بِمَا بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنة على بني إسرائيل بما صبروا.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 قالوا يا موسى جعل لنا إلهًا كما لهم آلهة كما لهم آلهة قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة كما لهم آلهة كما لهم آلهة قالوا يا موسى كما لهم آلهة آلهة آلهة كَمَا لهم آلهة كَمَا لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء تبرما ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون متبوما ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فيه وباطل ما كانوا يعملون ما هم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 الفرعون لا يسوون لكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم ابناءكم ويستحيون نساءكم ابناءكم ويستحيون نساءكم, أبناءكم ويستحيون نساءكم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 وقال موسى لافيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لاخيه هارون في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى قَالَ وكلمه ربه قال ربي أرني أوذر إلي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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقَ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقَ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 قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي و بكلامي وبكلامي قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالتي و قال يا موسى اني اصطفيتك على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 سأصرف عن آيات الذين يتكبون في لوض غير الحق. سأصرف عن آيات سأصرف عن الذين يتكبون في لوض غير الحق. سأصرف عن آيات الذين يتكبون في لوض غير الحق.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 أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم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 ولا يهديهم سبيلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين اتخذوه وكانوا ظالمين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 أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفذ لنا لنكونن من القاسرين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفذ لنا لنكونن من القاسرين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 من الخاسرين وراءوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين وراءوا انهم قد ضلوا قالوا لئن ترحمنا لئن ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 إلى قومه غضبان أسفان قال بسماء خلت سموني من بعدي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفان قال بسماء خلت سموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أمر ربكم أمر ربكم أعجلتموا أمر ربكم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 قال رب اغفذي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا الدنيا, الدنيا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 تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء تشاء انت ورنا فغفر لنا وارحمنا فغفر خير خير الغافرين, خير الغافرين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 يصيب به من شاء من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويفون الزكاه والذين هم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 وأوحينا إلى موسى اذْهَبْ استسقاه وَلَا تَخَفْ وَاتَّبِعْ مِنِّي رَحْمَةً ۚ وَاتَّبِعُوا أَثَرَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۚ إِنِّي مَعَ مُوسَىٰ وَأَنصَارِهِ ۖ سَنَقُودُهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَأَوْحَيْنَا أن يضرب بعصاك الحجر إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر إلى موسى استسقاه قومه بعصاك الحجر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 قَوْلَهُ غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَوْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 وَإِذَا أَذْنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ لَا عَلَيْهِمْ إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب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 هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا خلف ولت الكتاب ياخذون عرض غابا ادنى ويقولون سيغفر لنا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 ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون والدار الاخره خير للذين يتقون والدار الاخره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 ادما من ظهور الذريههم واشهدهم على انفسهم الا است ربكم واذا خَذَ ربك من بني ادم ادم ادم من ظهور الذريههم واشهدهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم وإني أخذ ربك من بني آدم من مظهرهم ذريةهم وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم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 او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدهم او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكننا ذرية من بعدهم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 آياتنا فن سَلَخَ مِنْهَا فَأتبع الشيقامامُ فَكانَ منِنْ الغوم وَطْلُعَلَهِم نَبَأَّ آتنهُ آياتن فَن سَلَخَ منِنهَا الشيطان فكان من الغوم وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ وَٱتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ ٱلَّذِىٓ ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَنَسْلَخَ مِنْهَا فَٱتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَٰوِينَ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 لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم اعيون لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اذان اذان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 بلهم أضل، كل أنعام بلهم أضل، أولئك كل أنعام بلهم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون، وللله الأسماء الحسنا فدعوهم بها. فادعوه بها.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 Vallalla on asma ulkusne ja he kutsuvat häntä niillä, fi myös Fi jotka kutsuvat وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَاهِهِ أسماه سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقْنَا أمة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَمِنْ خَلَقُونَا خَلَقْنَا تُ يَهْدونَ بِالْحَتِّ وَبِ ي عْجلِلون يَهْدُونَ بِالحَتِّ وَبِِي يَعْدِلُونَ أَُّ يَهْدُونَ بِالحَتِّ وَبِِي عَدِلون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 وَأَنَّ سَيَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ أَوَلَمْ يُنْذَرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَلَضِّ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عسى شيء وأن عسى ان يكون قد قترب أجلهم وان عسى قد قترب اجلهم اولا ينظره في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ا وان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 يسألونك كأنك حفيد عنها. يسألونك كأنك حفيد عنها. قل إنما الله. قل إنما علمها عند الله. قل إنما علمها عند الله.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 نفعوا ولا ضر إلا ماشى الله. نفعوا ولا ضر إلا ما الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما مسني السوء السوء السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون يؤمنون نذير وبشير لقوم يؤمنون اننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون إن Huolevi huolepakum minnefsiu e hidetiu, ajaale minneze ujaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli, ajaheli,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 آتيهما صالحا جعل له شركا فيما فلما آتاهما فلمما صَالِحًا صالحا جعل له شركا فيما آتاهما فلما آتاهما صالحا جعل له شلكا في ما آتاهما, آتاهما صَالِحًا صالحا لَهُ له شلكا في آتاهما آتاهما مَا جعل له شركاً جعل له شركاً في ما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 ولا يستطيعون لهمونا الصرا ولا انفسهم ينصرون انفسهم ينصرون ولا انفسهم ينصرون انفسهم ينصرون ولا انفسهم ينصرون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 عبادنا امثالكم عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين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 أَوْ جُلٌُّ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أم لهم أيدي يبقشون بها؟ أم لهم أيدي يبقشون بها؟ أم لهم أيدي يبقشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أعين يبصرون بها؟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 اتكم ثم مكيدون فلا تنذرون قل ادعوا شركاءكم ثم مكيدون فلا تنذرون ثم قل ادعوا شركاءكم ثم مكيدون فلا تنذرون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 لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يوصلون. لا يستطيعون نصركم وَلَا أنفسهم يوصلون. ولا أنفسهم يوصلون. لا يستطيعون.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 ما يوحى الي من رب قل إنما أتبع ما يوحى الي من رب قل إنما أتبع ما يوحى الي من رب ما يوحى لَّجَأَ إِلَى رَبِّ قُل إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى هذا مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِن رَّبِّكُمْ وهدى وَرَحْمَةٌ لقوم يُؤْمِنُونَ يومون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 ولا صال ولا تكن من الغافلين والا صال ولا تكن من الغافلين تضرعا وخيف تودون الجهر من القول بالغضب والا صال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانفال عانل فان وَلَ ييسجدون يسألونك عن الأثال عن الأفال وَلَهُ يسجدون يسألونك عن الأفال عن الأمفال عن الأمفال عن الأنفال عن الأنفال